Book 2 keturiasdešimt keturi. Arba tunva arba un. Arba wa arba vakare. Alhurūžų masaan. Alhurūž masaan. Ar čia yra diskoteka? هل توجد هنا صاله ديسكو؟ هل توجد هنا صاله ديسكو؟ ارتشي هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا ليلي؟ هل توجد هنا حانه؟ هل توجد هنا حانه؟ ش ووكائرة ترة ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم كان ش ووكائرة ك ماذا يوجد في <تصفيق> السينما مس اليوم ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ <تصفيق> ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ أريد را هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ أريد را بيليتو اي Helmezelė, tu žedu, tevekir, lis cinema. tevekir, lis cinema. Ar dar yra bilietųjų futbolo varžybas? Helmezelė, tu žedu, tevekir, limubarati, kurat ilkodam. Helmezelė, tu žedu, tevekir, limubarat, kurat ilkodam. Aš norėčiau sėdėti pačiame gale. أريد أن أجلس تمام في الخلف أريد أن أجلس تمام في الخلف أشنورج سيات كرنرس فيية أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط أريد أن أجلس في مكان ما في السط أشنورج سيات بتم بريكيا اريد ان اجلس تماما في الأمام. اريد ان اجلس تماما في الامام ارجعت من كنورس بسيوليتي بماذا يمكن ان تنصحني بماذا يمكن ان تنصحني كدا برسيدو متى يبدا العرض متى يبدا العرض؟ ارجالتما نوبيرغتي بيليتا هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكره لي؟ ارتشينيتوليسيرا جولفو آيشتي هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ نة اليسة التنس ايكشت هل يوجد ملعب تنس قرييب من هنا هل يوجد ملعب تنس قرييب من هنا أرجنة اليسة أجدرس بسسانس هل يوجد صبح مسقوف قريب من هنا هل يوجد مس مسخوف قيب من هنا؟